آمين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أرست بربكم. قالوا بلا شهدنا.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 وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه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 أئكم الغافلون وللله الأسماء الحسنا فدعه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجذون ما كانوا يعملون وممن خلقنا